ان شرف العلم يشرف المعلوم شرف العلم يشرف المعلوم والمعلوم هنا هو الله جل جلاله ولذلك كان هذا العلم اول ما ينبغي ان يتعلم من الamin والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى الصحابه اجمعين ومن سلك نهج ابو واستنى سنه الى والد وبعد في درس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد يتواصل الحديث في الدعوة إلى رهادة اللا إله إلا الله وتعتها به الترجمة على المصنف عليه رحمه الله أرد بجموعة من الجصوص منها ذكر قوله تعالى قل هذه سبيل أدوه للطائع على بصيرة أنا ومن اتبعاً وسبحان الله ومعنا من ابن إلكين وهي الآية الثامنة بعد المية من سورة حسن وذكر حديث عبد الله بن عباس صلى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعد أبو عاداً إلى اليمن قال له إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليأكل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى يوحد الله فإن هم أطعوهم لذلك فعليهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطعوهم لذلك فعليهم أن الله فرض عليهم صفقة تأخذوا من أغنيائهم وتردوا على فقرائهم فإن هما طعوه لذلك فإياك وكرائم أمواله واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجابه ولهما أي للمخارع المصلم من رواية السالة بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم خيب أرض نواطيننا الراي ادن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يتقول ليلتهم ايهم يعطاها فلما اصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كلهم يرجوا ان يعطاها فقال اين علي ابن ابي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأسألوا إليه فأتي به فبسق بعينيه فودع له فبرئ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الرأية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم دعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه وَوَلَّهِ لَأْيَاذِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدَةً خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُورِ النَّعْمَ هذه المشروف التي أوردها المصنف علي رحمه الله في باب المسائل أي الأحكام الشرعية استنبقى تلأسينا حقماً شرعياً بدأنا نتحدث عن هذه الأحكام ومن الأمس كنا كتوقفنا عند المسألة عند المساله رقم 22 وهي فضل الصحابه في دوكهم تلك الليله وشغلهم عن اشاره الفتح واتكلمنا عن هذه المساله قلنا هذه المساله مأخوذه من الحديث الذي اورده في الباب لانه قال وبات الناس يدكون ليلتهم ايهم يعطاه ومعناه باكو يتكلم اليوم كله الليل كله لما نبعث سلام نار بكره بدي الرايه لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله والفتح حيكون على يديه فتح طيب فاصحابها كلهم كل واحد بيفكر بهذا الشخص وكل واحد يتمنى يكون هو هذا الرجل لانه الرجل الجل يعني يعطى الراية عنده شهادة عظيمة جدا اللي هي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله بس عشان كده الصحابة كان الجملة دي هي اللي خلتهم إن شغلوا كل واحد بيتمنى انه يكون هو هذا الرجل لأنه ما دام يحب الله ويحب الرسول والله عز وجل بيحبه وانما عز وجل بيحبه معنا عز وجل دا ما كانت عالية فبيجو انشغلوا عن الفتح ذاته كلمه يفتح الله على يديه وزي ما اتكلمنا بالامس قلنا انه يعني الناس لما يكونوا بيقاتلو اهم شيء عندهم بيكونوا ينتصروا على الاعداء يكون الشغل الشاغل ينتصروا على الاعداء لكن لكن بما انه النصر ارتبط بشخصيه ويحبها الله ورسوله ففبغي لا بغ الحديث يدور حول هذا الموضوع وده يهريق بطن الصحابة كيف كانوا يعني بيحبوا ويصالوا لهذه الدرجات إلى أن يحب أحدهم الله ورسوله وأن يحبه الله ورسوله المثل الثالثة الثالثة والعشرون قال الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها أم من سعى ودي مساله من من جدن مساله الايمان بالقدر الناس لو لو حققوا معنا الايمان بالقدر يعني ما بتلقى في جزعه بيقول لك المساله دي بقى الايمان بالقدر وانه علي بن ابي طالب عيان والالدرجه دي يعني هو صاحبها وهو اللي هيستلم الرايه ولا سع ليها ولا مفكر فيها ولا حي يفكر انه هو اللي حيكون هذا الرجل الذي يحبه الله ورسوله الـ الـ ويفتح الله عليه ده كان هو ولا فكر فيها والجماعه بيفكروا في ايه بقى جاي ما انتم لانه سابق القدر الكلام ده كده قال لك بس الايمان بالقدر انه يعني الواحد في كل شيء اذا اعتقد معنى الايمان بالقدر في البيع في الشراء في الزواج في اي شيء ما بيكون في هلا وما بيكون في ضيق لانه واحد تلقاه الان يعني شاغل يخطب ب حب امراه مثلا قديه بحبها خالص وبعدين يستنك كل السمر يطرح حساباتها ودار على زو بعدين وصار حيه جدا لكن مكتوبه لواحد ثاني وانا مفكر فيها بدك تعرفوا انه استقر كل السول بعد شويه اترجع في الاجراع الثاني ده يقعد يقوم ويت وبعدين يغطي اكياس يقوم فكر منه انت انت ما فيك ما, ما ما خلاص القدر بداخله انت فاهم كلامي عشان كده لما يكون عنده علم بالقدر بيعرف معنى قولنا بعث له ده حديث عمار بن الصامد اه قال انه معصلم قال ليه؟ واعلم ان اول ما خلق الله القلب فقال اكتب وقال ما أكتب قال أكتب مقاديرا كل شيء حتى تقوم الزعب ثم قال الله وإعلم أنه مع أصابك لم يكن لأصيبه ومع أصابك لم يكن لأصيبه وهذه اللي لم أزلح حقيقة في قلبه تاني ما بتفرق مع الحاجة فأتك البعض بأخسرة الموضوع كله عندك كله في النهاية مربوط بالقدر فإذا أيقن الإنسان بهذه المسألة ما بكون في مشاكل وبتكون الانسان حقق يعني شخصيته ما بكون في لوروات في اكثر في مسائل مختلفه جدا في تعامل الناس مع بعض ما بكون في نفاق عشان واحد يقدر ينافق ثق لغه متكسره فهمت ينافق عشان بقول لك خايف يضروني افلدك في روكار ولا اي شيء ما بتشيلك بشيلك ما ما تحاول وعلى هذا القيس يعني توثقات الايمان بالقدر ايه بيطيح الانسان عشان كده الجماعه جايين جاري وراها وكلهم يرجوا ان يعطاها ولكن هي في سابق القدر الراهدي هيمسك علي وهيرتاح الله على يعني يديه غيبر اللي هي بتاعه اليهود يعني تفائم والكلام في القدر كلام طويل ما يهمنا ان نفصل فيه دي في المثل على رقم 23 المساله ال24 قال الادب في قوله على رزق وعلى رزق يعني على مالي ودي ما اخوذه من حلب الناقه انه يعني بيقول لك يعني حلب الناقه بيختلف انه لو ما حلبتها بطريقه معينه وتديك لبن لازم تحلب وتجيب شويه تحلب وتجيب شيلو شويه عشان تقدر يتا صديك اللبن والمقصود انه ما نستعجل يعني ودي ما جانا بيستجير المجاهد الجا في سبيل الله ما متت استرار اعضاد زي ما قال التلاميذ حسن البنا دين الفلان ضرب الاخوان المسلمين كان كواريق ساي الجاهو وما يرد من الكوري وذاك داخل في اللو حفره لو انا كنت فيها او اقتلص وليس كوريك تاني قال لك براها العدل عبد اللهيك انت مجنون في موقع عشان كده الصحابة كانوا يكرهون مع الصوت عند الجنايز وعند القتال مقروح عند القتال تخليك صعب صعب صعب صعب صعب وليس التكبير ذات واحد مش التكبير تكبير كويس ايه ايه والله اكبر ذاعل اخي اندل عبد اللهيك انيه خلالت عرفك جيد من اين شك قلت لك خليت دول بالتفهم ما تبقى دول والي تساء انت فاهم كلامي؟ فباربوزان جاءوا عند الإخبار المسلمين بتاع الكواريك أشان كده فشلوا في أي حي فشلوا في العالم وفي السودان في العالم كمان عز بن حرف ما قدم إسلامه ما قدم نموذج للدولة الإسلامية كواريك سهل في مصر قنطر بجاي كوركو كوركو راسك بالحيفة هذي خيب ما هذا تربية بتاع التلبنة تربية بن حرفة فتلة دвай فلذلك الجهاد الدور بالذات لانه بيتعامل مع عدو والعدو هذلو فنبعث لهم قال لهم انت ماشي عقود الجماعه بتماشي وهي بتستعين على رسلي ده من احكام الجهاد على رسلي قال لو قلت في المساله رقم رقم كم رقم 5 المساله ال 25 الدعوة إلى الإسلام قبل القتال مطلوبة الإسلام ده ما يجاي يكتل الناس حتى الكفار ذاته الإسلام ما يجاي يكتلهم جاي, جاي يصدعهم انغردهم من الكفر يعني الغرض مش إنكين تتكتلهم بعدها يجدين مطلوبة بضعب إنه الإسلام بيدعو الكافر إلى الإسلام ويخيره وبعد ذلك عشان يصدق معنا قوله تعالى لا اكرهها في الدين الاسلامي وما ماذا شغلوا تاريخا المسلمين ده الهوا الزب بتاع الكوارير وهتلقى الجو ده حزام ناري وفرتت الطياره و... ولو في سبعه يوم انتوا اللي قلنا هسه يا اخي انت سبعه يوم كلمته واتلاقوا بيقولوا لا اله الا الله ولا غيرته بيقولوا بنقول هم بيقولوا لي انت بليتني مو اخر رسول ما عارفهم وبعدين في راشه انهم غدر مسلمين قال لك انا رمائي راكب مع اليهودي فرجع الحربنا كلها يقول لك ده فيها يهود ورقم انت انت غلطتهم و طلعتك ما مسلم مجرم لو فتشناك تلقى مجرم كبير كف يا اخي بوصول الجهاد في كتب الفقه بتلقى باب الدعوه آه. قبل الجهاد لازم عشان كده النبي عليه الصلاه و سلم قال لهم له ادعوهم الى الاسلام دول اليهود ما قال له هم مش كتلو لا لا ثمدهم للاسلام وفي حديث مريده رضي الله تعالى عنه في سنن ابي داود وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله اذا امر اميرا على سريه اوصاه في خاصه نفسه بتقوى الله ده بالجد لما يبعث الامير على السريه بيقول له اتقي اللي انت بعدين ثم يوصيه بالمجاهدين من علام الحسابك جمع ذلك أنت الغائد بتاعهم يقول له يكون بتمام وصر بتاعك تمام ويفق الشريعة بعد ذلك قال لبّى إذا لقيت عدوك من المشرقين ما قال لك التلم إذا لقيت عدوك من المشرقين فادعوهم إلى لا إله إلا الله فإنهم عجبوك فكوف عنهم قال لك أشهد أن لا إله فرق على ذلك قدوا لك خلاص انتهى فينا ان طلقها وتخش لك معها ووا وا وا لقيتوا خيرنا الحمد لله فان ابوا ابو يقولوا لا اله الا الله قال فسلمهم الجزيه ادفعوا الجزيه ان ولا قال قاتلوا الرجال انهم بالله ولا باليوم الاخر ولا يحاربون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الى الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يدفعوا الجزيه عن يد وهم سرور فسلهم الجزيه فإن أبوا ابو يدفع الجزيه ابو يخشوا الاسلام قال فاستعين بالله وقتلو ده نظام الاسلام ما الشغل بتاع حواساي والشغل بتاع كواريق زي الاخوان المسلمين في العالم عكسوا صوره سيئه ها لحد ما كرهوا الناس الاسلام انت في بلدي في ناس يقول لك والله كرهتوني انتوا بتقولوا كرهتوا الدين ده ده احنا ما احنا ده الجبهجيه كيف كوا مسلمين ده ان احنا احنا احنا ده بنعرف ناس ولا بس التوذي المسعيه معناها تفتكين أنتوا أخو مسلم والله إذا يبقى ذلك فقال يقول لكم يوم يا أخي دوان إحنا أنت مجنون في الموقف ديال ما رأهم ديت شفاة دي ساكت مصلفين على الإسلام ديال ما نحن نأخذ فإذا عربنا ذلك يبقى الفقه على المسألة الدعوة قبل القتال المسألة السادسة والعشرون السابعة السادسة والعشرون أنه مشهور لمنذو قبل ذلك وقصر اذا كان بلغتهم الدعوه يعني كفار سبق انه جاتهم دعوه وبعد ذاك ممكن تفرجي اسكم بالبيت تفيق شلون صاروه الدعوه بلغتهم وبعد ذاك ابو خلاص لكن ما بلغتهم ممنوع ان تقاتلهم حتى تدعوهم الى الاسلام بعد ذاك كويس انه هو دار يبقى على الكفر ويدفع الجزيه او يدخل الاسلام المساله ال27 الدعوه بالحكمه لقوله اخبرهم بما يجب عليه والحكمه كما قال عمر يعني هي الدعوه للواجب لانه الدعوه للاسلام ما فيه حاجه يسمها واجب اللي هو وفي حاجه يسمها شنو حرام وفي حاجه يسمها مكروه الحاجه سيمه مندوب والحاجه سيمه مباح دي وصول ثم وصول الاحكام واي ذول بيعمل عمل هو بيدول الاحكام اللي دول في الخمسه دي فالحجبه ادي الحجبه انك ما تدعو للمندوب تدعو اذول عند حجبه تدعو للواجب زي ما نحن الان بنتكلم مع الناس في مسائل في غايه العظمه سواء كان في باب الـ الـ الامر والنجم فالمقروه ما لا أدئنا ننهاج عنه لماذا؟ لأنك انت مورد الحرام قبل المقروه يعني مثلاً واحد يجيو جماعة ذلك بتاع نبدقن يجيو بتاع البلاغ ذلك يجيو امرو الجامع امرو سلا امرو لك تعرف عفش وقاعد وصلوا على رسول الله نحن نجينا من باقي السن أجابك كم انت؟ انت عمرو والناس يخلق ثلاثة أصابع يتكلم انها تاكل ثلاث اصابع وده بياكل حرام انت بجنون مخك ثلاث اصابع شنو خليه الغفلهف لكن ياكل حلال خليهه ثلاث اصابع ونايه انت بجنون ثلاث اصابع دي وارد في السنه لكن مندوب لو اكل بايده ولا بتبعه بعد المهم ياكل حلال لكن اذا اكل حلال وثلاث اصابع ده كويس فالدعوه بالحكمه بتتكلم عن الشيء الشيء شنو الواجب يعني كده قال اخبرهم بما يجب شنو عليا تكلم عن الواجب وبدأ يتكلم عن المقروف وانت مورط في الحرام يقول لك يا أبنا الحكمة ها تشرب دقاعد والمهم أنه لا يجرب شيء وده يجرب خمرة تقول <تبقى> ليه يجرب قاعد كده حالة لم يشفلت الخمرة بعدين لما نخلي الخمرة قال ليه يجرب دي بعدين قاعد واللواقف ده موضوع السعلي فبتتكلم عن الشيء الـ الـ الـ في ماذا بقى الدعوة عشان كينا العام يتكلم مع الناس يمكن أن أتلاقي السماء أرفن وقال لك الرهطون الدين الدين يسر ما هو احنا من ملاك يوسف عشان كده احنا كان جينا بنرك الواجب والمندوب والله تقول احنا كفار عادي الخير الناس دي غالي معاك في الواجب ادخلوا معانا المندوب المندوب ده اللي بعد دول خش الدعوه وتقعد يتعلم بعد ده يبقى ذو راسخ بيقول له تعمل كده يا مستحب وتنام على الشقه كاليما وتتوضا وتجده دي بعد الذوال الخش المهم اعرف ان الواجب فالدعوه الى الحكمه بترتبعني ان تدعو الى الواجب والمهم غير المندوب وتدعو الى ترك المحرم بعد ذلك تيجي مساله المخروه ها مساله الشروع المندوب دي درجه ثانيه لكثير لو جينا معناها اي شكل طبعا الصحابه لما نجي المندوب معناه ان مجتمع الصحابه عدي كده البلد دي كلها تبقى صحابه ونحن مبنى صلى الدرجة ولازم يعني إذا حكمنا الإسلام نكون كالجماعة ذاك بإنه حياة كلها ارتبطت بتنفيذ هوامنا نبع سلم لأن نبع سلم قال للصحابة ذات يوم إنكم في زمان لو ترك أحدكم عشق الدين لا لا ويأتي زمان على الناس من تمسك بعشر هذا الدين لنجا ده زمن نجا جاته فلنبقى سألهم انتم في زمن لو الواحد ديكم ترك عشر الدين بمشي جهنم لأنه معاقبا نبقى سألهم وهو وهيأتي عليكم زمان لو الواحد في الزمن ده يتمسك بعشر الدين قال بينجوا من عزاب الله لأنه كسر الفساد وكسر شنو فيبقى نحن الآن شغالين بمساة الحجمة بيتكلم عنه الحاجات العظيمة الواجبة والحاجات المحرمة الى السلام المقروح والمنذوب ده ما جينا له لسه ده لسه ما جينا له المزعلة المزعلة السامنة الثانوية والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام حقوق الله بالتوحيد بعد التوحيد كثيرة فرمان؟ التوحيد مراهو وهو ده الأصل لكن التالي بحاجات تانية في حقوق المسلم في حقوق الجار في حق المسكين الذكر في في حقوق كثيره فلذلك في واجبات ثانيه ما ما المساله ما القصر على على مذهب حق الله يعني وفين حق الله ده الاصل في المسائل لكن في حقوق ثانيه حقوق العباد التي ينبغي ان تؤدى الى اهلها المساله قبل الاخيره المساله التاسعه والعشرون قال الثواب من ابتدى على يديه رجل واحد قال الثواب من ابتدى اراي لا يهدي الله بك رجل دي بذل فيها كثير بينات من, من الجماعات الاسلاميه فهو مثلا قال لي علي والحديث ده قال ثم ادعوهم بما يجب عليه فوالله لان يهدي الله بك جنو رجلا واحدا خير لك من عمر نعم هسه الجماعات ده والحديث ده عنده مفهوم واحد انه ده اليهود انقولوا من اليهود ليش نو؟ للمسلمين ان قال ان يد الله كان الواحد عشان تكون هينزل تنقولوا من مشرك ليش نو؟ لواحد الى حديد لكن جماعه ظلوا الطريق واحد تنجف هجي غير ما غير المسلمين يجننوا سبعهم صار دخلهم فكره علبه البنه يقول لك الحمد لله هذا الله على هدي سبحان انت ورطتلك 7 مع فينتك ورط ونط 7 انت مجرم ورد وبيجوا في زاد على مجرمين ورطت انت دخلت منظمه يعني لكن بيفهم الحديث كده هو عايز افهم ولا صوبه مجرم لما بلطي زوار بيستفحط والله صعب او بيضرب الخدره بيضرب الا الا يقول ورغي يجيب داري يقول لا انت مش عارف الشئ يا سلام والله يا سلام يقوم يجيب الشاي ولو خلي الصعود خلي السجاير والخمرة دي كابا هديتك الطريق أشرب أشرب أشرب تاكد والله سيابتك تاكد ومرك من الطريق ده والمشكلة يقول لك والله هدت لي واحد دخلت الطريقي ثقت من أفوخة كتين دخلت شرق لكن معه بتخيل حسب طابه إنه لقوا بيشرب خمرة دخلوا أدعوا الطريق إذا أنت مرقت من خمرة لين شرق وردت بهير لكنه بتخيل قول لك هديتك والله ده كم أنا؟ كم شا النار هو دعبك انت وديت النار مهتمان بكم الخبره كم واحد والخمره ترابته الدنيا الاخيره ما دخل فيها لكن ادت تدخلته شبكه بتاع الشرك واقول لك ما فاهم اذا كلمناه يقول لك والله دول الله اكبر عليهم الله اكبر عليك انت يا ابو سخه انت وجيه رجل لا دخلها بالدين يعني يا دي الله بيك الرجل واحده اي ان تنقذه من الشرك الى شنو الى التوحيد تماما الحديث المساله الاخيره وهي المساله 30 قال الحلف على الفتيه وفي فتاوى ان احنا بننخدم لك على انك تقول والله ده صاحي يعني مثلا بتاني غير الله انا بحلف صافي بقول لك والله ده شرك وصادق مثلا متفق عليه ليه بنقال والله الحلف على فتيه يعني واحد يقسي ويحلف انه صادق فالمسائل ال ال القران حسمها وقال شرك او قال حرام تحلف الخمر والله حرام تحليف الربا حرام البيذل الشرك حرام الطرق الصوفيه دي كلها والجماعات الاسلاميه كلها باطله والله احلف صادق بنص الحديث انه الله قال ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لا سر لهم في شيء اذا عرفت ذلك بيكون انتهى نفسنا قيمه الدعوه التوحيد هي الدرس جميل الدرس القادم صلى الله على محمد وعلى اصحابه